كلا سيعلمون كلا نفي لقولهم يقول سيعلمون عاقبة تكذيبهم حين تنكشف الأمور ثم كلا سيعلمون وعيد لهم على إثر وعيد ثم ذكر صنائعه ليعلموا توحيده فقال ألم نجعل الارض مهادا فراشا والجبال أوتادا أوتادا للأرض حتى لا تميد وخلقناكم أزواجا أصنافا ذكورا وإناثا وجعلنا نومكم صباتا أي راحة لأبدانكم وجعلنا الليل لباسا غطاء وغشاء يستر كل شيء بظلمته وجعلنا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 متتابعة يتلو بعضه بعضا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به أي بذلك الماء حبا وهو ما يأكله الناس ونباتا ما تنبته الأرض مما تأكله الأنعام وجنات الفافا ملتفة بالشجر إن يوم الفصل كان ميقاتا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 وقامت الملائكة كلهم صفا واحدا وقال مجاهد وقتادة وأبو صالح الروح خلق على صورة بني آدم وليسوا بناس يقومون صفا والملائكة صفا وقال الحسن هم بنو آدم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال صوابا في الدنيا أي حقا وقيل قال لا اله الا الله ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق الكائن الواقع يوم القيامه فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا مرجعا وسبيلا بطاعته اي فمن شاء رجع الى الله بطاعته اننا أن انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه انا انذرناكم عذابا قريبا يعني العذاب في الاخره وكل ما هو ات قريب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 يتمنى ذلك